أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم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 فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون مَا تسابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فِي العلم يقولون آمنا به مِنْ من عند ربنا وما يذكر إلا أولو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 ও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 عليهم رؤيا العين والله يؤيد بنصرهم اي يشاء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 مِنْ ذَٰلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ أَفَتِدَارُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ أَمْ الْآخِرَةُ إننا أمنا فَقْفر لنا ذُنوبنا وقتنا عَذا ب النار.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 يحكو ما بينهم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 কুিলিক মুলকি তু তিল মুলক মত ওত মুলকি মত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 فَلَيزَ مِنَ اللله فِي شَيْئٍ إِلَّا تََّقُ مِنْهُمْ تُق وَيحَذِّركُم اللهَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَ اللهَّ المَصير قُلْإِن تُخْفُماَا فيِي صُدُورِكُم أَوْ تُ بدُوه ي عَلَهُ الله وَيعلَمُ مَا فيِي السَّمواتِ وَم فِي الأرض وَلَّهُ على كلُلِّ شٍَ قَديل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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هبلي من لدونك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِولَدٍ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 وَمصَدِق لِمَا بَين لديَّ منِن التوْورَاتِ وَأُحلَّ لكممْ بعد ال الذي حُلمَ عليهلَيكُم مجأتُكُم بآيَةٍ منِ الرَبِّكُم فَتَّقُ اللهه وَطعون إِ الله, الله رَبّ وَرَبّكُمْ فعبدُوه هذا صِاتُم مستُْتَقيِيم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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعوك إلي ومطهرك من الذين كفروا من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذَلِكَ نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكن الحق من ربك فلا تكن من الممترين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 الكتابتَعا إى كلَِمَةٍ سَوى إَّ نوبَكم الل نعضَ إلَّ اللهأَ نَعبضَ إَِّ الله وَلا نُشررِركَ بهِه شيءَيْئ وَلاَا ياتَّخِذَ بعدُناَا وَلا ياتَّخِذَ بعدنا بعضض أرْبَابًا مِ دونُون اللله فإِن توَوََّ فَقولُُش يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما, وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعطلون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 اهل الكتاب يمتالسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين آمنوا انزل على الذين امنوا وجهل النار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم قل ان الخدا هدى الله اي يؤتى احد مثل ما اتيتم مثل ما اتيتم او عند ربكم افلا تعقلون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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بطنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إِلَّا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذيب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المُتَّقين إ الذيين يَشْتَرونَ ببعْدِ الللهِ وَإيمانهْ ثمًا قَليلا أُولائك خَلَئِقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الله وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْفُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ه الكَذبَهُم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِيًّا لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقَرَّرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا مِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى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 أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب وما تنفقوا من شيء فإن الله بِهِ علم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما, إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ترزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمَ نِفْتَرَ على اللَّ الكَذمَ مِنْ بعد ذَِكَ فَأُول آائِكَهُم الظَالِمٌ قُلْ صَدَقَ اللهَّهُ فَاتتَّبعِعُ مََِّ إبْبراَاهِي مَحَنِيفَ وَمَا كانَان مِن المُشِكين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 من النَّارِ فَأَنقذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 তিলক আয়া তুল লী নোহ কবিল হক ও মল হু রি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 لَ يَظُرّكُمْ إِلاا أَذَ وَإ يُقاتِلُكُمِ والّوكُمُ الْ الأدبَارَثَُّ ل يُصَرون ذُربَ عليههِمُ الذِلَّة وَإنَ مثقفُوا إلَّا بحَبل منِنَ الله إِلَّا بحَبل مِنَ اللَّه حَبْل مِنَ النَّاسِ وَباءوا بغضب من الله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 من أَهْل الكِتابابِ أَُّةٌ قائمةَةُ يَطْلون آياتِ اللهِ آنا الَِّ وَهُمْ يَسجد يُؤْمنِنونَ بالِاللههِ وَيوممِآخِلِ وَيأمرون بالالمعْرُوفِ وَْهَوْ عَ الْ المُنكَرِ وَصَارِعُون في الْ الخَييرات وَأولائِكَ مِن الصَّالحين وَماَا يَفعلُ مِن خَيْر فَلَ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 هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ قُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها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 بل ائن تصبروا وتتقوا ياتوكم من فوره هذا يوم يذيقكم ربكم هذا يوم يذيقكم ربكم بخمسات الاف من الملائكه مصومين وما ادعاه الله الا بشرا لكم وليطمئن قلوبكم ومن النصر الا من عند الله العزيز الحكيم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 والَّذينَ إذاَا فَعَلوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَموا أَْفُسَهُم ذَكَروا اللَّه فَْتَغْفَرُلِذنوا بهِم وَمَ يَغْفِرُ الّنُوبَ إِلَّ الله وَلَم يصِّوا عَمَا فَعَلوا وَهُم يعمون وَل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 وَليُومَحص الله الذيين آمنلوا وََحقَ الكافِرين أَم حَسبُمْ أَْ تَدخُلُ الجَّةَ وَأَمَّ يَعلم اللههُ الذيينَ جهَتوا مِنْ كُمَّ يعلمم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 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأثابكم, فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا محاكم مَا أَصَابَكُم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ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 لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهِمْ الله يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ في سبيل الله أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى الله تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غريض القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفروا لهم وشاورهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلغالب لكم وإن يخضلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يقول لمن يقوم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 من أأَْنفسُصِهِم مَطلُ عليههم يَطلُ عليههم آياتهِ وَيسَِّهِمَا يُعلمهمم الكتابَ والحكمم وَإِن كانَوا مِنْ قَبل لَ فيِي ظَلالِم أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قَضَاءٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أصابهم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 ق الموِ وَإما تفجووركم يوم القيامة فمُ حزح عن النار وأضخِل الجَّةَ فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا مت الغور لا تب في أموكم فسِكم وَلا تتسمعع من الذيين أوت الكتاب منِن قبلكممن الذيناشرك ومن الذيين أشرك ذ كثير وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور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 العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير إن فِي خَلْقِ السماواتِ والالْأَْرضِ وقتتِلَ وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم فِي الليْلِ وَهَارآيات لئولِأَباب الذي نَذكُرونَ اللهَّهَ قِيَ مَو وَقُعودَهُ على جنُوبِهِم وَوعلا جوبِهِم وَيتَفَكررونَ فيِي خللق السماواتِ والأرض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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أديع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا, وقاتلوا وقتلوا لأخرجوا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 قالدينينَ فِيهَا نُزُلَم مِن عْدِ الله وَمَا عِدَ اللهَّهِ خَير للِأَبَار وَإِنَّ منِنْ أَهْلِ الكِتابابِ مَا يُؤمنُ بالاللَّهِ وَمَا أُْزِ لَلَْكُم وََا أُْزِلَ إلَْهِم خَشعينَ للِلَّ